بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب الفتن وهو من سلسلة من هدي الاسلام برقم أربعة بقلم فضيلة الاستاذ احمد عز الدين البيانوني رحمه الله تعالى الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الطبعة الثانية يقرأ الكتاب عليكم أحمد الزت بسم الله الرحمن الرحيم في الفتنة قال الله تعالى الف لام ميم أحسب الناس وأي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا ولا الكاذبين سورة العنكبوت الآيات من الأولى إلى الثالثة الفتن مع الفتناء أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار وهي مشتقة من الفتن وهو عرض الذهب على النار لتظهر جودته من رداءته ويقال دينار مفتون أي محروق بالنار وورق فتين أي فضة محروقة والفتانة الحجر الذي يجرب به الذهب والفضة والحرة هي أرض ذات حجارة سود نخرة يقال لها فتين أي كأنها أحرقت حجارتها بالنار وذلك لسوادها ثم صار لفظ الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه لاختبار عن سوء قال أهل اللغة فتن الرجل يفتن فتون إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسن إلى سيئة وتكون الفتنة بمعنى الصد عن السبيل والرد قال الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك سورة المائدة الآية التاسعة والأربعون معناه يصدوك ويردوك عن ابن إسحاق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع قوم من الأحبار وقالوا اذهبوا بنا إلى محمد فلعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه فقالوا قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقضي لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية الكريمة وتكون الفتنة بمعنى العذاب أيضا قال الله تعالى يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون سورة الذاريات الآية الرابعة عشرة وتكون الفتنة بمعنى الشرك ومنه قوله تعالى والفتنة أكبر من القكل سورة البقرة الآية السابعة عشرة بعد المئتين وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة سورة البقرة الآية الثالثة والتسعون بعد المئة وتكون الفتنة بمعنى العبرة ومنه قوله تعالى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا سورة الممتحنة الآية الخامسة وقال تعالى لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين سورة يونس الآية الخامسة والثمانون أي لا تنصرهم علينا فأكون ذلك فتنة لنا عن الدين أو لا تهلكنا بأيدي أعدائنا فيقول لو كان هؤلاء على حق لم نصلط عليهم فيفتنوا خلق الإنسان للفتنة والابتلاء والاختبار قال الله تعالى ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. سورة العنكبوت، الآيات من الأولى إلى الثالثة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد بالناس قوم من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار من قريش. يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام كسلنا ابن هشام وعباس ابن أبي ربيعة والوليد ابن الوليد وعمار ابن ياسر وياسر أبيه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم فكانت صدورهم تضيق لذلك وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين فنزلت هذه الآية الكريمة مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة قال العلماء وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود حكمها بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وفي الحديث الشريف أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة رواه أحمد والبخاري ابتلاء الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام مما ابتلى الله تعالى به نوحا عليه الصلاة والسلام ولده قال تعالى في شأنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَن تَأْحَكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين هامش سورة هود الآيات من الثانية والأربعين إلى السابعة والأربعين طلب نوح عليه السلام من ابنه أن يركب معه في السفينة حين كان يظنه من المؤمنين وتمنى على الله نجاته من الغرق حين كان يظنه كذلك فلما أعلمه الله تعالى أنه ليس من المؤمنين مع أهله وانقطعت النسبة بينه وبينه بسبب الكفر حذره أن يسأله ما لا علم له به لذا بربه عز وجل عازفا عن الولد الضال ومن ابتلى الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاؤه بتكذيب قومه وإلقاء وإلقائهم إياه في النار قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين سورة الصافات الآيتان السابعة والتسعون والثامنة والتسعون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سورة الأنبياء من الآية الثامنة والستين إلى الآية السبعين ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فصبر فكانت عاقبته السلام وعاقبة أعدائه الغيظ والخسران ومن مبتل الله تعالى به إبراهيم عليه السلام كذلك أمره إياه أن يرحل بولده إسماعيل عليه السلام وبزوجته أم إسماعيل إلى أرض الحجاز وأن يتركهما هناك وليس معهما إلا قليل من طعام وقليل من شراب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت أي عند الكعبة أو موضعها الذي بنيت فيه بعد عند دوحة فوق زمزم التي نبعت بعد ذلك في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وثقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها قالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية أي عند الحجول حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذبديتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سورة إبراهيم الآية السابعة والثلاثون وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ابتلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك فامتثل وصبر فكانت العاقبة أن جعل الله تعالى من ذريته سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ومما ابتلي به إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى إياه بذبح ولده قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى أن قال إن هذا لهو البلاء المبين سورة الصافات الآيات من الواحدة بعد المئة إلى التاسعة بعد المئة يبتليها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بهذا، فخضع لحكم الله تعالى واستجاب لأمره، فكان لهما الشرف الأعظم بظهور نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسلهما الطيب الطاهر، ومن مبتنا الله تعالى به يعقوب عليه السلام، فقد لديه يوسف ثم بنيامين.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 والرابعة والثمانون وصبر يوسف عليه السلام وصبر كذلك يعقوب والده حتى جمع الله بينهم جميعا ومن اقتل الله تعالى به يوسف عليه السلام ما وقع له من إخوته حين رموه في الجب وبعده عن أبويه ثم ابتلاءه بامرأة العزيز إذ روادته عن نفسه فاستعصم وعصمه الله تعالى ثم بالسجن بسبب كيد امرأة العزيز فلبث في السجن بضع سنين ولما تمت مرحلة الابتلاء خرج من السجن ناصع الجبين بريئا مما اتهم به وجعله الله على خزائن الأرض ومكن له فيها فعلى شأنه وعز وجاءه أبواه واعتذر إليه إخوته وقرت عين الجميع باجتماع الشمل ولقاء الأهل ومما ابتل الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لاقه من قومه حين دعاهم إلى الإسلام قالوا عنه ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب وقالوا مجنون قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال عز وجل مسليا له عن قولهم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الآية الأولى من سورة صاد وهي الآية الرابعة أما الآية الثانية فهي الآية التاسعة والعشرون في سورة الطور وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سورة الذاريات الآية الخامسة هذا وأهم قومه مرة بخنقه وهموا أن يلقوا عليه صخرة وهو ساجد ووضعوا على ظهره الأقذار وهو ساجد ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا عراقيبه وأجمع المشركون بعد ذلك على قتله فأمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة فهاجر هاجر تاركا مسقط رأسه وأحب بلاد الله إليه ولما تمت مرحلة الابتلاء نصره الله على أعدائه ورده إلى مكة فاتحا عزيزا رفيع الجناب وزاد في رفعته وعزته عفوه عمن أساء إليه وقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء ابتلاء الصحابة ومما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم شدة أذى المشركين فمنهم من مات تحت العذاب ومنهم من ضرب حتى أغمي عليه ومنهم من عذب حتى عني واشتد بهم العذاب حتى هاجر من هاجر منهم إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة عن خباب بن الأرد رضي الله عنه انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار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 وقال تعالى معرضا لهم بهذا الابتلاء لا في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذين كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سورة آل عمران الآية السادسة والثمانون بعد المائة ولما تمت مرحنة الابتلاء ايادهم الله تعالى بنصره وامدهم بملائكته فقتلوا صناديد الكفر في بدر وردهم الى مكة فاتحين ظافرين وصعد بلال رضي الله عنه ظهر الكعبة ونادى بصوته الجهوري الله اكبر الله اكبر وفي نشوة هذا الظفر وعزة الاسلام ما ينسى شدة الابتلاء، ومن به شدة الفقر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إني لأول الع إني العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلا نوع من الشجر، وهذا الثمر. شجر أيضا حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه أي من البقر ما له خلت حاشية رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد على كبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع رواه البخاري وعن فضالة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال أي يسقطون من قامتهم في الصلاة من الخصاصة أي من الفاقة والجوع الشديد حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين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 وهو شجر في الحجاز معروف ثم نبله بالماء فنأكله رواه مسلم ولما تمت مرحلة الابتلاء آتاهم الله تعالى من زهرة الدنيا ما آتاهم وجاءتهم كنوز كسرى وقيصر وأصبحوا ملوك الأرض أصابتهم فتنة الضراء فصبروا وفتنة السراء فشكروا ومنما ابتلوا به الهجرة والجهاد قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سورة آل عمران الآية الثانية والأربعون بعد المئة وقال تعالى أَمْ حَسِلْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةِ سورة التوبة الآية السادسة عشرة والوليدة البطانة والمداخلة من الولود وهو الدخول وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليده والرجل يكون في القوم وليس منهم وليده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن يستحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولائك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نق ترفتموها واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ودهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله ودهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة التوبة الآية الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون امتخن الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة والجهاد في سبيل الله فاستجابوا أسرع استجابه وأبلوا أحسن بلاء وعادوا في الله الأقارب والأرحام فجعل الله تعالى ذلك وصف المؤمنين الصادقين فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوعدون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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل عبد الله رضي الله عنه ابن رأس المنافقين عبد الله بن أبي جلس عبد الله الصحابي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال له عبد الله رضي الله عنه بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضله أسقيها أبي لعل الله يطهر بها قلبه فأفضل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أباه بها فقال له أبوه عبد الله المنافق ما هذا فقال هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها فقال له أبوه فهل جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أما أذمت لي في قتل أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ترفق به وتحصن إليه وروي أن أبا قحافة والد أبي بكر سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر رضي الله عنه صكه فسقط منها على وجهه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال او فعلته لا تعود الى مثل ذلك فقال ابو بكر والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته